لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد وَمَنَافِعٌ لِّلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلًا بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ جاءت من النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاتقون ثم قف بين على اثارهم برسلنا وقف بَيْنَ مَعِيسَ ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَأْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهُ عَلَيْهِمْ إلا بتراء رضوان الله فما وقع حقا آيتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاتقود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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَّئِن لَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ والله وذو الفضل العظيم